وَمِنْ آيَاتِهِ أَمَّ كَتَرَ الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إن الذين يلصدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عزيز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 انهم وقروا وهو عليهم عناء اولائك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه